الوحدة الثالثة الدرس الأول نبينا صلى الله عليه وسلم واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء خير خلق الله بعثة النبي اتباع الرسول إحياء سنة الرسول رحمة للعالمين مكارم الأخلاق الأمانة